بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر تلك ايات الكتاب والذين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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مسمى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ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 وَإِنَّ ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيَةٌ من ربه إِنَّمَا أنت منذر ولكل قوم هاد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 ياكم من أسرالقول ومن جهر به ومن هو, مستخف ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال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 فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال بالذين استجابوا لربهم الحسنا والذين لم يستجبوا له لو أن, لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب Amen. Um,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 وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.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 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من رَبِّهِ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب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 قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابا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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم اخذتهم فكيف كان عقابا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سموهم أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي والحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآبا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي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 وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب